وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وَإِن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته সেমে আল্লাহনি মা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 ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بِمَا كانوا يقترفون وَلَا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله أكبر, الله أكبر. سسمع الله لمن حميده ربنا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 نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها مجرميها ليمكروا فيها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 لمن হবি মানিদা মানে দার্জাল উঠে যাবে মূর্খত বর্ষণ হবে পুরুষ কমে যাওয়া নারী বেশি হয়ে যাওয়া জানার জন্য দেখুন শেখ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কিয়ামতের আলামত প্রতি রবিবার রাত সাড়ে দশটায় আপ সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়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 so if jesus christ peace be upon him right for three days who control the world let me give him grab that the freedom to unmask so there are various ways which we can prove the argument yeah, to be dr jakir Shonge alap kori prothi shonibar raja shantai apuno shamprachar shakal shane not a bangla desha peace tv bangla सबूरी कथा पूर्वे की प्रदान जीवन सफलता कीम पालन करज कर खुशी हन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 وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يغترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء لاجزهم وصففَهُم إنهُ حكيم عم قد خصر الذيينَ قتلأَادهم سَفه بغيرْ عِ وَوحَّم وَوحََّم ما رزَقَهُ الله فترا أن علىى اللهقدد ظَلّ وَما كانوا محتدين الله ال স্যমিয়াল্ল হনীমান আমিদা نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وََّخلَ وَالزَّرع مخِْفًا أُكُلهُ وَزَّيتُونَ وََُّ نَ متَشابِههُ وَيرَ متَشابِ كل مِن ثمَرِهِ إ أثمَرَ وَآتُ حََّّهُ يَومَ حصَادِهِ وَلا تُصْرِفُ إنهُ لا يحب المُسْرِفين وَمِنَ الأنَّ مِحَملَةَ وَقَشاء كلُ مَِّا رزَقَكُم الله.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 হুনিমান <laughs> সামিদা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 إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسطا أهل ذي غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا فَكَفَّ قِرْدُكُم ذُو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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يادنون الله أكبر. স্যামাল হুনিমান হামিদার থেকে কার মাধ্যমে অহির মাধ্যমে যা তাকে বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন সুসাম যে জন্য ব্যবহার করছেন সেজন্য ব্যবহার করতে হবে জাহাঙ্গীর इतिबृत्तीमयमिकाश प्रति मंगलवार और शनिवार रुन सम्प्रचार सकाल साढ़े छंगे भी चौतरी भो मंद क्या तुम भलो दिए मंद के, के, के प्रतिहत करो तुम देखे शत्रु केमूल प्रमाणित गोष्टी तुम्हारे इमाने देश की। की भावे के राजी कर आल्ला कमना करते देखने আমলে সালে প্রতি রবিবার সন্ধার পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায়